يا حظ ما النفس قليل ليل الحرج ها ما شالها من حاله لا وما عليها علاج ما, ما حس تاه الدنيا عن كثير اللجج ها لا قاطع الفرجه ولا هو بوى يا حظ ما النفسه قليل انحرجها ما شالها من حالنا وما لها علاج ما حستاه الدنيا كثيرا جهه لا قطع فرجه ولا هو والله ونفسي اللي كلها من على جهه حارت لفت بين مدخل ومخرج ونفسي حارت تلفت بين مدخل ومخراج من غمها ما شفت شيء بهاجها وهمومها في مهجتي تلعج العاج من غمها Shifta skjäran på hjärtan, och hon må vara i mötet till allt jag är. Den jag kände ljuger, ljuger från jag var عن خاطري وافتح لها كل معراج يا الله يا رب السماوات تبجها عن خاطري وافتح لها كل معراج اني بنا شكل غيرك على جهه شكوى لغيرك ما به طال جت حجاج ماني بنا شكل غيرك على جهه شكوى لغيرك är det man behåller, jag tar hjälp. Shäkva dig här, det man behåller, jag tar hjälp. Jag det är en